من التذكره وهو الذي عقده في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه وعرفنا أن ما ذكره رحمه الله تعالى من النصوص الداله على فضل العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين او مقيد وليس مطلقا وذكر رحمه الله تعالى اربعه احاديث تدل على, على ذلك ثم ذكر اثرين وعرفنا ما يتعلق به من وبعض كلام اهل العلم في ذلك ثم ذكر اثرا عن حماد بن السلامه قال رحمه الله تعالى وعن حماد بن السلامه انه قال رحمه الله تعالى انه قال من طلب الحديث لغير الله تعالى مكره به أو مكر به يعني مكر الله به أو مكر به لا اشكال فيه ضبطه بالنوعين هذا الاثر اثر حماد سلمه رواه الخطيب بسنده في الجامع وذكره غيره من أهل الحديث قال ابن الصلاح في المقدمة فأول ما عليه يعني طالب علم الحديث فأول ما عليه من الاداب تحقيق الإخلاص اذ هو الأصل كما سبق بيانهم والحذر من أن يتخذه يعني علم الحديث والعلم على جهه العموم والحذر من أن يتخذه وصلة إلى شيء من الاغراض الدنيويه فما تقرر بيان ذلك فيما فيما سبق ثم قال روينا عن حماد بن سلامه رضي الله عنه أنه قال من طلب الحديث لغير الله مكر به من طلب الحديث الذي هو علم السنه النبويه لغير الله تعالى مكر به أو مكر الله به بمعنى أنه يظن أنه على خير ولكن الأمر ليس على على ذلك بمعنى أنه يظن أنه يحسن صنعا ولكن الأمر مخالف لي لذلك وهذا الحكم ليس خاصا بعلم الحديث بل كل من يطلب العلم ويظن أنه على خير وعلى صنع حسن ولكن الأمر يخالف ذلك حينئذ سيكون في يوم القيامه علما مر في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه السابق او يظن قد احسن عملا وليس الأمر كذلك ونحوه قول أبي عاصم من استخف بالحديث استخف به الحديث وفسره ابن منده بطلبه للحجه على على الخصم يعني علم الحديث بل العلم كله العلم الشرعي الديني لا يطلب من أجل المماراه والمجادلة والمباهاه والمكاثرة وإنما يطلب من أجل التصديق به والعمل به كما مر وفسره ابن منده بقوله لمن طلبه ففسره ابن منده بطلبه للحجه على على إلى الإيمان به لا للايمان به والعمل بمضمونه يعني الحرفة عن المقصود الحق الذي ينبغي ان يكون في طلب الحديث وفي طلب العلم على جهة العموم انما المراد به أن يطلب العلم ويسال عن العلم من اجل أن يتحقق بصفة العمل به من جهة الاعتقاد فيعتقد ما دل عليه النص وكذلك من جهة العمل فيعمل به وقيل لمن المبارك رحمه الله تعالى من الغوغاء غوغاء أصله الجراد ثم جعل اسم لي الاخفاء المتسرعين من الناس سفلة الناس كما قال بعضهم يطلق عليه الغوغاء قيل له من الغوغاء قال الذين يكتبون الحديث يتأكلون به الناس يعني يجعلونه تجاره وعن سفيان الثوري قال ما اعلم عملا هو أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله لمن اراد الله به يعني اذا حسنت فيه النيه وهذا الحكم عام كذلك في مسائل العلم وليس خاصا بعلم الحديث وانما يذكر الحديث لاهميته ولانه هو السنه المفسره للقران ونحوه عن ابن المبارك قال ابن الصلاح رحم الله تعالى من أقرب الوجوه في اصلاح النية فيه طلب الحديث ما مروينا عن أبي عمر اسماعيل ابن نجيد أنه سال ابا جعفر احمد بن حمدان وكان عبدين صالحين فقال له باي نية أكتب الحديث باي نية أكتب الحديث فقال انستم ترون ان عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة قال نعم قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الصالحين يعني يكتب الحديث من اجل الاقتداء والتاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو رأس الصالحين وقال الشافعي رحمه الله تعالى اخشى أن من طلب العلم لغير نيه ان لا ينتفع به اخشى ان من طلب العلم بغير نيه الا ينتفع به وقال ابو يزيد البسطامي إنما يحسن طلب العلم واخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ممن يطلب المخبر به يعني يطلب التأسي والاقتداب المخبر به يعني بالحديث او النبي صلى الله عليه وسلم فأما من طلبه ليزين به نفسه عند الخلق فانه يزداد به بعدا عن الله ورسوله إنما يطلب العلم من أجل أن يتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتدى به وهذا هو حقيقة العمل به بالعلم وأما طلب العلم من أجل التزين وتزود به من أجل المكاثره فانه يزداد به بعدا عن الله ورسوله وهذا يؤكد ما ذكرت لكم سابقا ان علم الشريعه لو طلبه ونظر فيه وتمكن منه دون أن يعمل به حينئذ يكون حجة عليه لا له فليس كل من حفظ من القرآن أو من السنة حينئذ يكون من أهل الدين لا لابد أن ينظر في علمه وعمله معا فإن كان قد جمع بين هاتين الصفتين عن يد من أهل العلم والدين وإلا فلا ثم قال وعن بشر وهو ابن الحارث اوحى الله تعالى الى داوود لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا فيصدك بسكره عن محبتي اولئك قطاع طريق على عبادي وهذا أثر بشر ابن الحارث وفيه أن الله تعالى اوحى إلى داوود لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا فيصدك عن محبتي اولئك قطاع الطريق على عباده دون قوله بسكره اورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وفيه زيادة قال ورؤيا أن الله تعالى ولم يذكر فيه بسر ورؤيا ان الله تعالى اوحي الى داوود عليه السلام يا داوود لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا دون لفظي بسكره مفتونا بالدنيا فيصدك عن طريق محبتي فاولئك فان ان طريق عباد المريدين إن ادنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوه المناجاتي من قلوبه بمعنى أن العبد قد يعترض عليه بعض الفتن في طلب العلم ومن تلك الفتن أن يكون ثم من ينصب نفسه من أهل العلم وهو عالم مفتون والوصف هنا بكونه عالما مفتونا يدل على أنه ليس كل من اتصف بالعلم ووصف بكونه عالما أنه من أهل العلم كما مر معنا مرارا قوله عياض او غيره لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه فإذا عمل بعلمه حينئذ صار عالما واما دون ذلك فلا يسمى عند السلف عالما وانت شبع الناس الان بما لم يعطوه صار كل من تصدر للعلم والفتيا سمي عالما وعالما قوله عالما مفتونا, مفتوناً يقال افتتن الرجل وفتن فهو مفتون إذا أصابته فتنه فذهب ماله أو عقله وكذا إذا اختبر فتنه في العاصمي هي بمعنى الاختبار والامتحان والعالم المفتون الذي ابتلي بعدم العلم ببعدم العمل بعلمه حينئذ هذا يعتبر من الابتلاء والامتحان اعطاه الله عز وجل علما فلم يعمل به ولذلك يسال عن علمه ماذا عمل فيه قال الله تعالى افتناك فتونا والفاتن المضل عن الحق هكذا في مختار الصحاح الفاتن المضل عن الحق وهذا قد يكون وصفا ل لبعض اهل العلم بانه يكون مفتونا عن عن الحق بمعنى أنه ضال عن الحق قال الفراء أهل الحجاز يقولون ما انتم عليه بفاتنين ما انتم عليه بفاتنين وأهل نجد يقولون بمفتنين من افتنتم افتنتم مفتن فات فات مثل ماذا اكرم يكرم فهو مكرم ليس الاسم الفاعل منه على وزن فاعل بخلاف ضرب فهو هو ضال اذا فاتن من فتنا ومفتن من افتنا من افتنا وفي روايه المصنف هنا زياده لفظه وهي قوله بسكرهم ولا معنى صحيح اذ السكر ليس المراد به مطلقا سكر الخمر وانما قد يكون سكر الشهوات والهوى وهو اشد فتنه واعظم مصيبه من سكر الخمر يقال فلان اسكره حب الدنيا اسكره الدنيا كما أن الذي يشرب الخمر لا يدري ما يحصل يذهب عقله كذلك حب الدنيا قد يذهب بالعقل وحب المال وحب الزوجة وحب الولد وغير ذلك من امور الدنيا قد تفتن المرء وتجعل عقله كانه كشارب خمر يقال فلان اسكره حب الدنيا وكذلك يستعمن في سكر الهوى المذموم قال ابن القيم رحم الله تعالى فالمعرض عنه عن الله يعز وجل له من ضنك المعيشة بحسب اعراضه وانت نعم في الدنيا باصناف النعم وفي قلبه من الوحشه والذل والحسرات التي تقطع القلوب والاماني الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه وانما يواريه عنه يعني يغطي عليه ذلك سكرات الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسه وان لم ينضم الى ذلك سكر الخمر فسكر الشهوة والهوى وحب الدنيا تغطي العقل كما أن سكر الخمر كذلك يغطي العقل وايهما اعظم ضررا ومصيبه واشد هو سكر الهوى لان سكر الخمر لابد أن يفيق ولكن الأول لن ولا يثيق البتة بمعنى ان حب الدنيا يبقى معه إلى أن يموت إلا ان يشاء الله عز وجل وامسكر الخمر فمهما أخذ لا بد ان ينتهي ينتهي اثره قال وان لم ينضم الى ذلك سكر الخمر فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر هكذا يقول مقيم رحمه الله تعالى فسكر هذه الأمور من حب الدنيا والرياء والشهوات والعشق هذه أعظم من سكر الخمر فانه يفيق صاحبه ويصحو مهما شرب حينئذ لابد من من نهايته وسكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا إذا كان صاحبه في عسكر الأموات يعني إذا جاءت سكرة الموت حينئذ عرف ما قد قدم وقد قال الله تعالى لعمروك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فوصفهم بالسكر التي هي فساد العقل والعمى الذي هو فساد البصيرة فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل وعمى البصيرة والسكر القلبي اذا قولوا بسكره له معنى صحيح فلا يحملوا دائما السكر على سكر الخمر بل سكر الحب الدنيا والشهوات والعشق والرياسه ونحو ذلك مما متاع الدنيا كل ذلك إذا أثر على العقل ولم يجعل للعقل عليه سلطاناً حينئذ نقول هذا يعتبر من من السكري وهذا أو هذان الاثران ختم بهما المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل الذي جعله خاتمه لي للباب الأول وبقي مسالتان ننبه عليهما المساله الأولى هي ما اشار اليه نقيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتضليل العلمين على العمل أو العمل على على العلم لان العلم وسيله والعمل يعتبر غايه قال رحمه الله تعالى في المفتاح فان قيل فالعلم انما هو وسيلة إلى العمل ومراد له والعمل هو الغايه ومعلوم ان الغايه اشرف من الوسيله غايه أشرف من من الوسيله والعلم وسيلة الى العمل والعمل مراد للعلم فكيف تفضل الوسائل على غاياتها كذلك قلنا العلم افضل من كل شيء ولذلك قال اهل العلم ليس بعد الفرائض أفضل من من طلب العلم والعلم انما يراد ماذا لاجل العمل ولا أن يقال ماذا العمل هو الغايه وهو المقصود ايندين الوسائل لا تقدم ولا تفضل على لا تقدم ولا تفضل على غاياتها ومقصودها بل المقصود هو الاصل هذا فيه اشكال اراد ابن القيم رحمه الله تعالى ان يجلي هذا المعنى ويفصل في العلم الذي يكون وسيله والعلم الذي يكون غايه ثم العمل كذلك قد يكون وسيلة وقد يكون غايا اذا ما جرى على لسانه أهل العلم من تفضيل العلم الذي هو وسيله على العمل مطلقا دون تفصيل هذا جاء على اعتبار الأغلب أو لكون ما سيستثنيه رحمه الله تعالى من العلم المتعلق بوحدانية البارئ جل وعلا واسماؤه وصفاته وافعاله لا شك ان هذا العلم انه مقصود لذاته كذلك هذا الدين هو افضل من غيره مما تعلق بالصلوات والزكاه والحج ونحو ذلك فهذا العلم لجلالته قد لا يستثنيه بعض اهل العلم لانه مدرك يعلمه الصغير والكبير ولكن مقيم اردت ان يفصل في في المساله ويزيدها بيانا وايضاحا قالوا معلوم أن الغايه اشرف من الوسيله فكيف تفضل الوسائل على غاياتها قيله يعني في الجواب كل من العلم والعمل ينقسم قسمين تب بالهذا البحث بحث النفيس لابن القيم رحمه الله تعالى لانه أنت الآن تدرس كيف تطلب العلم فلابد أن تعرف العلم على على حقيقته لتميز ما الذي يراد لذاته وما الذي يراد لغيره اذ بعض العلم وهو أجل انواع العلم ما يراد لذاته حينئذ إذا تعارض امران بين العلم المراد لذاته والعلم الذي يراد لغيره فالاول مقدم على الثاني والاول يكون أفضل من من الثاني والاول يكون تعديه الى الغير وتعليمه مقدم على الثاني وهكذا لانه إذا ثبت لكون نوع من انواع العلم انه افضل من غيره حينئذ ترتبت عليه سائل الاحكام من كونه يشتغل به ويقدم على غيره من كونه آكد الواجبات كان واجبا ومن كونه كذلك في تعليم ودعوته للناس قيل كل من العلم والعمل ينقسم قسمين منهما يكون وسيلة ومنهما يكون غايه اذا العلم يكون وسيلة ويكون غايه والعمل يكون وسيلة ويكون غايه فليس العلم كله وسيله مراده لغيرها فليس كل العلم فليس العلم كله وسيله مراده لغيرها ثم اردن نفصلا فقال رحم الله تعالى فان العلم بالله وباسمائه وأسمائه وصفاته هو اشرف العلوم على الإطلاق صحيح أشرف العلوم على الإطلاق ما تعلق بذات الباري جل وعلا واسماؤه وصفاته وافعاله وهو ما نسميه بعلم التوحيد وان شئت قل علم العقيده فالعلم كله هو هو التوحيد والعلم كله هو هو اصول معتقد اهل السنه والجماعه وهذا النوع مراد لذاته مراد لذاته وان كان ينبني عليه ماذا ينبني عليه مسائل أخرى ولا يكفي وحده لابد من ماذا لابد من العمل لكنه في الاصل يكون مقصودا لذاته ثم هل يكفي قل لا يكفي لان العمل بالبدن هذا شرط في صحه التوحيد ومر معنى التوحيد قول وعمل والايمان قول وعمل اذا اعتقاد وقول ولا يكفي لابد من عمل بالجوارح لكن هذا العلم على جهه الاستقلال هو مراد لذاته وهو أشرف العلوم على الإطلاق وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته قال فالعلم بوحدانيته تعالى وانه لا اله الا هو مطلوب لذاته مطلوب لذاته وان كان لا يكتفى به وحده بل لا بد معه من عبادته وحده لا شريك له فهما أمران مطلوبان لانفسهما يعني لا يفهم من كلامه أنه اذا قيل بان العلم وسيلة للعمل العلم الذي هو متعلق بالبارئ الجلوعلى باسماءه وصفاته انه يكفي دون عمل الله وانما صار النظر هنا إلى العلم ابتداء والعمل ثانيا لان كلا منهما ملازم للآخر لا يتصور ايمان في الشرع إلا بعلم وعمل لا يتصور لا وجود له لا وجود له إلا في اذهان الجهميه والمعتزلة والمرجئه ومن نحا نحوهم اما عند اهل السنة والجماعه فلا يتصور ايمان شرعي إلا وهو مركب من شيئين اثنين علم وعمل فهو ماهيه مركبة من ركنين لا بد من العلم والعمل لكن ينظر إلى العلم اولا والعمل ثانيا وهذا لا اشكال فيه كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كذلك تلميذ ابن القيم ان ما يكون من الإيمان الباطن الذي يكون في القلب هو اصل وما يكون في الظاهر هو فرع بمعنى ماذا ليس المراد هنا فرع انه كفرع الشجرة إذا قطع بقيت الشجرة لا فهم بعض المرجئه هكذا لكن مرادهم ماذا ليس مرادهم هذا مرادهم ان كلا منهما يفوت الإيمان بفواته لكن احدهما مرتب على الاخر بدلا ما نعمله في الشرع ولذلك نقول الصلاه مرتبه على الطهار الوضوء مع كون الصلاه ماذا ركن من أركان الإسلام والوضوء هذا يعتبر من الشروط ليس ركنا باتفاق اذا كون الثاني مرتبا على الأول لا يلزم منه ماذا فوات أحد النوعين اذا الإيمان حقيقة مركبه من شيئين فإذا كان كذلك فقرر رحم الله تعالى أن العلم الذي والتوحيد هذا مقصود لذاته وإذا كان كذلك لابد من عمل ولكن النظر إلى العلم ابتداء والعمل ثانيا فالاعتراض عليه رحم الله تعالى وان كان لا يكتفى به وحده بل لابد معه من عبادته وحده لا شريك له فهما أمران مطلوبان لانفسهما أن يعرف الرب تعالى باسمائه وصفاته وافعاله واحكامه وان يعبد بموجبها ومقتضاها فكما ان عبادته مطلوبه مراده لذاتها فكذلك العلم به ومعرفته وايضا فإن العلم من افضل انواع العبادات كما تقدم تقريره فهو متضمن للغاية والوسيله يعني إذا قلنا العلم من افضل العبادات اذا هو تضمن على لشيئين أو تضمن لامرين أولا هو بنفسه عباده وهو كذلك وسيلة كذلك العمل قلنا العلم مقدم على العمل والعمل المراد به التعبد والعلم نفسه عبادة فهو وسيلة وهو وهو عمل كذلك هذا الذي أراده رحمه الله تعالى فهو متضمن للغايه الذي هو العمل والتعبد والوسيله قال وقولكم ان العمل غايه هذا فيه تفصيل ما المراد به إذا قيل العمل هل المراد به عمل قلب وعمل الجوارح هما معا أو المراد به عمل الجوارح ففصل رحمه الله تعالى وقولكم إن العمل غايه اما أن تريدوا به العمل الذي يدخل فيه عمل القلب والجوارح وهذا الاصل عند السلف إذا قالوا العمل أراد به النوعين عمل القلب وعمل الجوارح إذ لا ينفك أحدهما عن الآخر ولذلك يمتنع كما قال شيخ الإسلام كما ثبت عن السلف كذلك ممن سبق انه يمتنع ان يتحقق القلب باعمال القلوب ثم لا توجد اعمال الجوارح عقلا وفطره وشرعا هل من المتصور عقلا أن يزعم ساعم أن قلبه قد امتلأ محبه لله عز وجل ليس لغيره في قلبه شيء البت ثم لا يركع لله ركعه واحدة ولا يصوم ولا يحج هل يتصور عقل هذا وان قلبه قد امتلأ من الخوف والرعب والذعر من الله عز وجل وعذابه في الدنيا والآخرة ثم هو متلبس بجميع المنكرات هل العقل يقبل هذا لو قال شخص اني احبك حبا جمنا ويصفعك كلما راك هذا محب ام كاذب هذا كاذب ولذلك جاء قول تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني محبه واعمال قلوب ليست مجرد دعاوى تقال لابد من, من أثر ولذلك إذا قيل لك اذا قيل لك فيما إذا حكمت على مشرك أنه قد خلى قلبه عن تعظيم البارئ جل وعلا اشققت عن قلبي قل نعم شققت عن قلبه بالنص الذي اعلمني هو البارئ جل وعلا جعل علامة تدل على على الباطن الذي يصرف العباده لغير الله عز وجل ويعظم هذا المقبور اشد تعظيما من من تعظيمه للحق جل وعلا هذا في قلبي تعظيمه للبارئ ليس في قلبي تعظيم للبان وليس في قلبي محبه للبان جل دل وعلا دلا على ذلك آية المحنه كما سماها الأهل العلم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني وليس المراد عين المحبه فحسب ولكن المحبه كما قرر شيخ الاسلام وتلميذه رحمهم تعالى انها اساس ثم بعد ذلك تتوالى اعمال القلوب تترت تتبع المحبه فإذا كان كذلك فليس المراد في الايه قل ان كنتم تحبون فقط بل كنتم تحبون وتخافون وترجون وترغبون إلى آخر اعمى القلوب فاتبعوني فجعل الاتباع الذي هو يدرك بالبصر وتراه من غيرك جعله علامة على الباطن إذا انتفى هذا الاتباع دل على أن الباطن قد خلا إذا شققت عن قلبي واما ما يتمسك به المرجئه وغيرهم فيما يتعلق بحديث زيد اشققت عن قلبي هذا بعد ما, ما ما فعل شيئا من من امور الاسلام كافر اسلم قال لا اله الا لكف عنه هذا الذي يدل عليه النص وليس المراد انه يكف عنه مطلقا الى ان يموت لو فعل ما فعل المراد أن يكف عنه حتى يظهر فلما قال زيد او اسامه بن زيد لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قالها حمية أو إجارة ونحو ذلك قال اشققت عن قلبي في هذا الموضع نعم لانه لم يظهر بعد ولذلك لا يجب عليه لا صلاه ولا زكاه ولا صوم إلا إذا جاء وقته فلو اسلم بعد صلاه الفجر بعد الخروج حينئذ نقول له صلي لا نقول له صلي لماذا لأن الصلاه لم يحن وقتها بعد فلننتظر نكف عنه حتى ياتي وقت صلاه الظهر فنقول صلي وهذه الصلاه واجبه الى اخره فان لم يصلي حينئذ اثبتنا عليه الرده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينهم فاقتلوهم قالوا له وايضا وقولكم ان العمل غايه اما ان تريدوا به العمل الذي يدخل فيه عمل القلب والجوارح او تريدوا به العمل المختص بالجوارح فقط فإن أريد الاول اي العمل الذي يدخل فيه عمل القلب والجوارح فهو حق فهو فهو حق لان اعمال القلوب هي أساس للعمل الظاهر الذي هو عمل الأبدان وهو يدل على أن العلم غايه مطلوبه لانه من اعمال القلوب كما تقدم واين أريد به الثاني الذي هو عمل الظاهر فقط دون عمل الباطن الذي اعمال القلب فليس بصحيح قولكم ان العمل غايه ما المراد به إن اراد به العملين عمل الباطن عمل القلب وعمل الظاهر فهو صحيح فصار العمل غايه مرا فصار العمل غايه مطلوبه مراده وإن اردتم به عمل الجوارح فقط فليس بصحيح فليس فليس بصحيح هذا على سبيل التنزل وإلا ليس عندنا في الشرع اعمال جوارح دون اعمال قلوب لو وجد لها البتة ولذلك الصلاه لابد فيها من اخلاص وخوف ومحبه ورجاء وقل ذلك في سائر العبادات حينئذ لابد من, من عمل القلب ولذلك عند اهل السنه والجماعه ان على القول الصحيح أن الإسلام والايمان إذا افترقا اجتمعا واذا اجتمعا افترقا صحيح اذا اجتمعا افترقا يعني في سياق واحد كما في حديث جبريل واذا افترقا اجتمعا لكن عند الاجتماع إذا قيل بأن الاسلام مسماه العمل الظاهر لابد من قيد وهو ما يصححه من الباطن هكذا التركيب الصحيح ونص على ذلك ابن تيميه رحمه الله تعالى في الايمان الكبير اذا جئت تعبر والا قد تقع في اللفظي في الارجاء من حيث لا تشعر تقول الإسلام مسماه العمل الظاهر وما يصححه من الباطن ومسمى الايمان العمل الباطن وما يصححه من الظاهر إذا ليس عندنا عمل ظاهر دون باطن والا صار نفاقا صحيح لو قلنا بانه ياتي بالعمل الظاهر فقط والباطن خاوي خالي ما الفرق بينه وبينه المنافق هو بعين المنافق لكن نقول الظاهر مع ما يصححه من من الباطن وكذلك الإيمان مسماه الباطن اعمال الباطن وما يصححه من الظاهر اذا الدعوه بأنه وجد الإيمان الباطن دون ظاهر هذا هو بدعة الارجاء كذلك هذا هو بدعه الارجاء فاذا قلت مسمى الايمان في الشرع والباطن فقط دون ظاهر قد افتريت على الشرع وقد نسبت إلى الشرع ما هو ما هو في الار هو من الارجاء فيه في اصله قال وان نريد به الثاني وهو عمل الجوارح فقط فليس بصحيح فإن اعمال القلوب مقصودة ومرادة لذاتها اعمال القلوب مقصوده مراده لذاتها بل في الحقيقة اعمال الجوارح وسيله مراده لغيرها هذا توسع في في العباره بالنظر الى اسرار التعبد جعل رحمه الله تعالى اعمال الجوارح ليست مراده لذاتها وإنما هي مرادة لي لغير يعني لتقويه الإيمان يتقوى الإيمان بماذا بالطاعه ومن الطاعات اعمال الجوارح اذا صار الذي في القلب الذي والايمان اصلا صار يتقوى بالظاهر اذا ليس مقصودا لذاته فالاعمال الظاهره صارت ليس المقصوده لي لذاته لذاتها قال بل في الحقيقة اعمال الجوارح وسيلة المرادة لغيرها فإن الثواب والعقابه والمدح والذم وتوابعها هو للقلب اصلا وللجوارح تبع إذا صلح ما في القلب صلحت الجوارح والعكس بالعكس كما مر معنا في أول نص وكذلك الاعمال المقصود بها اولا صلاح القلب واستقامته وعبوديته لربه ومليكه وجعلت اعمال الجوارح تابعه لهذا المقصود مرادة وإن كان كثير منها مرادا لاجل المصلحه المترتبه عليها فمن أجلها صلاح القلب وذكائه وطهارته والسقامته هذا الذي يترتب على الاعمال الظاهره اعمال الجوارح اذا صارت الغايه المحموده المرتبه على الاعمال البدنية الظاهرة بالجوارح مردها إلى اعمال القلب صار الاصل ما هو هو اعمال القلب صار هو اصلا وما عداه فهو فرع له ولذلك كثيرا ما يعبر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن ما في القلب الايمان الباطن أصل والعمل الجوارح فرع بناء على هذا بناء على على هذا ففهم بعض المرجئه المعاصرين أن شيخ الإسلام يعني ان العمل الظاهر هذه ليس الداخل في مسمى الايمان لماذا قال هذا الفرع كفرع الشجرة فرع الشجرة إذا جئت قطعته بقي الشجره كما هي إذا بقي الإيمان فإذا قطعت وتركت العمل الظاهر كله بقي الإيمان اذا القياس وترك النصوص والاجماعات وإلى خير من كلام اهل السنه والجماعه لا خلاف بين اهل السنه والجماعه أن جنس العمل الظاهر داخل في مسمى الايمان وانه ركنه وثم نصوص صريحه عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وعن تلميذه ابن قيم كذلك وعن ابن رجب ونسب الاجماع الى عدد من السلف اوزاعي والشافعي وحماد بن سلامه وغيرهم ومع هذا كله ياتوني العباره للشيخ السابق الاصل فرع هذا كالشجره هذا علم هذا أم هوى هذا هوى ليس بعلم لذلك في مسألة العذر بالجهل قررنا اولا في اول درس إن, أن الاصل في النظر في كلام أهل العلم في مسألة ما ان يجمع هذا الذي يريد الحق اما الذي يريد الباطل فيتمسك بادنى كلمة لعالم ويفرع عليها ويجعلها اصلا ثم كلام اهل العلم بسائره يجعلوا محكوما بهذه الجملة فانه صار نصا وحيا آية أو حديثا وهذا من سيمه أهل البدع افهم هذا هذا من علامات اهل البدعه الذين يتبعون متشابه كلام اهل العلم ويتركون المحكم الواضح البين الصريح تاتي تقول له قال شيخ الاسلام في موضع كذا لا يلتفت اليه وكم من شخص يخاطبني بذلك واتي بالفاظ لشيخ الاسلام صريحه واضحه بينا ولا كلمة ولا حرف ولا يرد شئ البت بل ينشر كلامه الاخر وهذا يدل على أن هؤلاء اهل زيغ ولذلك نحكم نبدعهم باعيانهم نقول هؤلاء مبتدعه لا نقول وقعوا في البدعه ولم تقع البدعه عليه لا ان كان استعمال السلف الاصل انهم فرقوا فيما يتعلق بالكفر والبدعه فمن وقع في الكفر في بعض المسائل كالخفيه قالوا وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه اما البدعه فليس عندهم تفصيل كل من وقع في البدعه وقعت البدعه عليه حينئذ من سيمه اهل البدع هو انه يقف مع كلام اهل العلم المتشابه ولا يرجع الى محكم كلامه ومن العجيب انه يثبت في كلام الله تعالى منه هو محكم ومنه ما هو متشابه ويجعل كلام اهل العلم كله محكما كله محكم ليس عنده فيه متشابه البت قال هنا فعلم ان الاعمال منها غايه ومنها وسيلة اذا الاعمال منها غايه وهي اعمال القلب ومنها وسيلة كاعمال الجوارح لان وسيله الى اعمال القلوب واضح هذا العلم منه غايه ومنه وسيلة عرفنا من الغايات العلم المتعلق بذاته جل وعلا واسماء وصفاته وافعاله واحكامه يعني ما تعلق بالتوحيد فهذا العلم غايه وليس بوسيله ثانيا العمل منه غايه ومنه وسيله ما هو الغايه اعمال القلوب ما هو الوسيله اعمال الجوارح التي تكون خادمه ومقويه لاعمال القلوب فعلم أن الاعمال منها غاية ومنها وسيلة وأن العلم كذلك وايضا فالعلم الذي هو وسيله زيادة تفصيل منه رحم الله تعالى وايضا فالعلم الذي هو وسيلة إلى العمل فقط الى العمل فقط المجرد إذا تجرد عن العمل لم ينتفع به صاحبه العلم الذي يكون وسيله الى العمل إذا تجرد عن العمل ما فائدته هل هذا العلم محمود قلنا لا ليس محمود اذا كيف نقول هذا العلم مطلقا أفضل الذي هو وسيله الى غيره وانما نقيده كما مر بانه لا يطلق العلم ولو كان وسيله الا اذا انتفع به العبد ولا يكون كذلك الا اذا عمل به واما إذا تجرد عن العمل مجرد علم فقط وهو وسيله الى غيره لكنه لا يعمل يبحث مسائل كثيره فيما يتعلق بسنن الصلاه ثم ما يطبق ما الفائده اتعبت نفسك صحيح لو نمت كان احسن لك صحيح ام لا الذي يبحث ويبقى ايام قد يؤلف جلسة الصراحة ثم يترجع عنده ولا يجلس ولا يجلس هل هذا علم محمود لا ليس محمودا اذا ليس كل علم وسيلة إلى العمل يكون محمودا مطلقا وعندما يكون محمودا إذا اقترن بالعمل وأما إذا تجرد عن العمل حينئذ لا يكون محمودا وايضا فالعلم الذي هو وسيله العمل فقط إذا تجرد عن العمل لم ينتفع به صاحبه فالعمل اشرف منه وام العلم المقصود الذي تنشا ثمرته المطلوبة منه من نفسه فهذا لا يقال إن العمل المجرد أشرف منه فكيف يكون مجرد العبادة البدنية أفضل من العلم بالله واسماء وصفاته واحكامه في خلقه وامره هذا لا يقول أحد البت بل العلم المتعلق بذات الباري جل وعلا مطلقا مقدم على العلم المتعلق بالصلاه والزكاه ونحو ذلك كذلك لا سيما فيما يتعلق باصول المعتقد باصول المعتقد فهو مقدم على على سائر العلم عين لا يعكس الطالب يهتم ب علوم الفروع دون أن ينظر في علوم أو علم التوحيد ومن العلم باعمال القلوب وافات النفوس والطرق التي تفسد الاعمال وتمنع أصولها من القلب إلى الله والمسافات التي بين الاعمال والقلب وبين القلب والرب تعالى يعني اعمال القلوب كذلك مقدمة على العلم بها مقدم على العلم باعمال الجوارح فحسب بما ينميها ويحفظها ومعرفة ما يعيقها وما يقطعها وما يفسدها عنيذا العلم بالايجاد والعلم بما يجب الكف عنه وبما تقطع تلك المسافات إلى غير ذلك من علم الإيمان وما يقويه وما يضعفه فكيف يقالون إن مجرد التعبد الظاهر بالجوارح أفضل من هذا العلم يعني لا يكون هذا العلم لا يكون هذا العمل يكون غايه ثم يجعل العلم وسيلة مطلقا بل من قام بالامرين فهو اكمل ولا شك واذا كان في احدهما فضل ففضل هذا العلم الذي هو متعلق بذات الباري جل وعلا واسماء وصفاته خير من فضل العبادة خير من فضل العبادة فإذا كان في العبد فاضله عن الواجب كان صرفها إلى العلم الموروث عن الانبياء أفضل من صرفها إلى مجرد العبادة ليس العباده التي يقتلن معها الباطن إنما مجرد العباده فإذا كان العمل المراد به هو العمل الظاهر فقط دون مصاحبة الباطن فهذا لا يكون غاية بل يكون ماذا يكون دون دون العلم الذي يكون وسيلة فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة قال والله اعلم المساله الثانية وليت المصنف رحمه الله ذكرها وما يتعلق بحكم طلب العلم من الوجوب العيني والوجوب الكفائي ومزاد على على ذلك ورد حديث اشتهر عند العلم في هذا الموطن وهو مروي عن عدة من من الصحابه رضي الله تعالى عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضه على كل مسلم فريضه فعيل بمعنى مفعوله والفرض بمعنى بمعنى الواجب يعني طلب العلم والسعي في تحصيله فرض واجب متحتم لازم على كل مسلمين ودخل فيه ماذا المسلمة لأن ما ثبت في حق الرجال الذكور هو ثابت في حق الاناث ولكن هذا الحديث مع صحة معناه بل اجماع اهل العلم على صحة معناه الا انهم من حيث الاسناد فيه نظر من حيث الثبوت ولا عند المتقدمين من كبار المحدثين لم يرتضوا اسناد هذا المتن وإن كان كثير من المتاخرين كالمزي والحافظ ابن حجر والصيوطي وغيرهم انهم ارتضوا أنه بلغ الى درجه الحسن وتم خلاف بينهم فيه في هذه المساله قال ابن عبد البر في كتاب بيان العلم روى من وجوه كلها معلوله هذا الحديث المتن روى من وجوه كلها معلوله لحجه في شيء منها عند أهل العلم بالحديث من جهه الاسناد فقيده من جهه الاسناد احترازا عن جهه المتن اذ لا يلزم إذا كان الاسناد ضعيفا بل قد يكون مكذوبا والمتن حينئذ يكون مكذوبا ليس بينهما تلازم لا يلزم إذا كان الاسناد ضعيفا كان المتن ضعيفا أو كان الاسناد موضوعا كان المتن كذلك بل قد يصح المعنى لكن يبقى هل ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم او لا؟, لا شك انه لا ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم قولا إلا إذا صح عنه سنده اما إذا لم يثبوت حينئذ لا يسند اليهم ثم روى عن اسحاق بن راهويه ما معناه أن في أسانده مقالا ولكن معناه صحيح عندهم يعني لا يختلفون في صحه معناه قال البزار في مسنده وهذا الحديث إنما رواه عن كثير حفص سليمان وحفص لين الحديث جدا وكل ما يروى عن انس في طلب العلم فريضه فأسانيدها لينه كلها لين يعني ضعيف لا لا تثبت قال البيهقي متنها مشهور واسناده ضعيف وروي من اوجه كلها ضعيفه وسبقه إلى ذلك الإمام أحمد على ما نقله عنه ابن الجوزي في العلل المتناهيه إذ قال لا يثبت عندنا في هذا الباب شيء يعني هذا اللفظ فريضه الا دلت النصوص السابقه على ذلك وكذا قال اسحاق بن راهويه وابو علي النسابوري ومثل به ابن الصلاح للمشهور الذي ليس بصحيح وتبع في ذلك الحاكم لكن قال العراقي قد صحح بعض الائمه بعض طرقه كما بينته في تخريج احياء يعني كريم وقال حافظ المزي إن طرقه تبلغ رتبة الحسن هذا من الفوارق بين المتاخرين والمتقدمين كذا في المقاصد لكن قال الحافظ في الاالي بعد ان ذكر روايته عن علي وابن مسعود وانس وابن عمر وابن عباس وجابر وابي سعيد من طرق فيها مقال ورواه بن ماجه في سننه عن انس مرفوعا بلفظ طلب العلم فريضه على كل مسلم وواضع العلم عند غير أهله كمقلد القنازيل الجوهرة واللؤلؤه والذهب الذي يضع العلم عند غير أهله قال وهو حسن وهو حسن فحسنه ورحمه الله تعالى وأخرجه ابن الجوزي في منهاج القاصدين من جهة ابي بكر بن داوود وقال ليس في حديث طلب العلم فريضه أصح من هذا انتا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال في المقاصد وقد الحق بعض محققين ومسلمات على كل مسلم ومسلمه بعد قوله مسلمين وليس لهذا ذكر في شيء من طرقه وان كانت صحيحه المعنى قال السيوطي في اصباح الزجاجة طلب العلم فريضة على كل مسلم سئل الشيخ محي الدين النووي عن هذا الحديث فقال إنه ضعيف وان كان صحيحا اراد صحة المعنى وليس صحة ثبوت المتن وقالت التلميذ الحافظ جمال الدين المزي هذا الحديث رويا من طريق تبلغ رتبة الحسن وهو كما قال فاني رايت قول السيوطي فاني رأيت له خمسين طريقا وقد جمعتها في جزء بل عده من المتواتر وقال شوكاني رحمه الله تعالى حديث اطلب العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضه على كل مسلم طلب العلم ولو بالصين هذه الجملة موضوعه والخلاف في ضعفه وعدمه في الجزء الثاني فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم فكانه زيد فيه في اوله قال رواه العقيل وابن عدي عن انس مرفوعا قال ابن حبان وهو باطل لا أصل له وفي اسناده ابو عاتكه وهو منكر الحديث وتعقب بانه قد روى له الترمذي وقد اخرج هذا الحديث البيهقي في الشعب ابن عبد البر في كتاب العلم وقال في المختصر هو لابن ماجه واحمد والبيهقي ولاظ مشهور اسانيده ضعيف وقد اورده ابن الجوزي في الموضوعات ابن الجوزي في الموضوعات قد يذكر بعضنا احاديث التي هي ضعيفه لم تصل الى حد الوضع ولا يلزم ان ما ذكره ابن الجوزي يكون يكون موضوعا على كنه المعنى صحيح وإذا كان كذلك اين يدين أن من العلم ما هو واجب وما المراد ب كونه فريضه قد اختلف اهل العلم في تحديد الفرض ما المراد به وللفرض هو فرض عين مطلقا أو منه ما هو كفائي اختلف على اقوال عديدة اخصرها ما ذكره البهقي في المدخل لما ذكر الحديث وذكر أن المعنى صحيح اراده الله تعالى اعلم العلم الذي لا يسع بالغه العاقله جهله اراد العلم يعني العلم العام الذي ذكره الشافعي رحمه الله تعالى في الرساله حيث قسم العلم إلى علمين علم عام وعلم خاصة وعلم العامه هذا ما يستوي فيه العامه يعني عامه الناس مع العلماء فهو واجب على الجميع على كل مسلم وهذا ما يسمى ب فرض العين لان فرض العين يتعلق بكل شخص على حدة وأما فرض الكفايه فلا انما يتعلق بالمجموع فعل بعضهم سقط عن, عن الآخرين الاخرين كل علم يتعلق بالمعتقد أو يتعلق بالواجبات أو المحرمات مما يستوي فيه العامة والخاصة فهو داخل في هذا النوع الذي يكون فريضه والمراد بالحكم على كونه فريضه أن يسعى العبد والمكلف في تحصيله ولا ينتظر أن ياتيه العلم لا ليس هذا المراد وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم في سائل النصوص وهذا النص ان حسنا حينئذ نقول اراد به ماذا ان يحث العبد على طلب ما هو واجب عليه وليس المراد انه يخبر به ثم يترك الطلب لا لان ما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب وإذا كان كذلك فيتعين عليه أن يسعى قال اراده والله تعالى اعلم العلم الذي لا يسع بالغ العاقله جهله او اراد علما ما يطرؤ له خاصة يعني ما يحتاجه في وقته وصار فرضا عليه صار فرضا عليه او اراد انه فريضه على كل مسلم حتى يقوم به من فيه كفايه هذا النوع الثالث أراد به ما يسمى به بفرض الكفايه أنه يتعلق بجميع المسلمين حتى يقوم البعض من المسلمين بتعلم هذا العلم فيسقط عن الاخرين فذكر ثلاث احتمالات لتفسير الحديث اولا العلم العام الذي لا يسع المسلم العاقل البالغ جهله كالتوحيد ومعرفه البارجه لو على والأركان الخمسة والمحرمات المجمع عليها والواجبات كذلك ما دون الاركان المجمع عليها الثاني اراد به ما يطرأ على المسلم فيحتاج الى الى فتوى تبيع بيعا لا يلزمك قبل البيع ان تتعلم ماذا احكام البيع لكن الآن تريد أن تبيع فيلزمك حينئذ بعد طروي هذا البيع عليك ان تسال عن حكم الله يعز صار واجبا وهذا لاشكال لا فيه وهو داخل فيه في الأول أو اراد به فرض الكفايه وهو العلم الذي لا يتعين على جميع العامة والخاصة وانما يختص بي بالخاصة كعلم المواريث وعلم حساب الذي يتعلق به المواريث وكذلك علم اصول الفقه واللغه ونحو ذلك هذا لا يتعلق بكل امر كل مسلم يجب عليه ان يطلب لسان العرب لا كل مسلم يجب عليه ان يتعلم اصول الفقه لا اذا هذا يتعلق بالبعض دون دون بعض فإذا قام به من يكفيه بهذا القيد من يكفي سقط الإثم عن الباقين وهذا الذي عنوان له أهل العلم بفرض الكفايه ولذلك قيل العلم علمان من حيث الوجوب اما واجب واما مستحب الواجب إما على العين واما على كفايه ثم ما عدا ذلك فهو فهو مستحب وقسئ ابن المبارك عن تفسير هذا الحديث فقال ليس هو الذي يظنون يعني من ظاهره أن العلم كله فرض ليس هو الذي يظنون إنما هو أن يقع الرجل في شيء من أمور دينه فيسأل عنه حتى يعلمه أراد النوع الثاني الذي ذكره البيهقي في المدخل وهو ان يطرى عليه شيء حينئذ يتعين عليه ماذا أن يسال عنه اذ لا يدوز للمسلم أن يبيع ويشتري الا اذا علم احكام البيع واحكام الشراء ولا يجوز أن يتعامل في معاملات ليست كذلك إلا بعد العلم بها فاذا كان كذلك قد يطرأ عليه شيء لم يكن سابقا فيتعين عليه ان ان يسأل وما ذكره رحمه الله تعالى المبارك هو بعض انواع العلم الفرض وليس كل العلم الفرض وقال البيضاوي المراد من العلم ما لمندوحة للعبد منه يعني لا يعذر بجهله هذا الذي اراد ما لمندوحة منه ما لمندوحه للعبد منه يعني من علم منه كمعرفه الصانع والعلم بوحدانيته ونبوته رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيفية الصلاه فان تعلمه فرض عين هذا يعتبر من فروض العيال وقال الثوري هو الذي لا يعذر العبد في الجهل به كتوحيد وما يتعلق به وكذلك الأركان الخمسة وما يتعلق بها وكذلك سائر الواجبات التي هي عامه للعامة والخاصة والمحرمات التي هي على العام والخاص هذا لا يعذر أحد بجهله البتة وفي ادب الدنيا والدين قول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضه على كل مسلم فيه تاويلان احدهما علم ما لا يسع جهله من العبادات وهذا واضح والثاني جملة العلم إذا لم يقم بطلبه ما فيه كفايه حينئذ نقسم لك العلم إلى النوعين المشهورين علم هو فرض عين وعلم هو فرض كفايه وهذا من فوائده أن الطالب ينظر أكثر ما ينظر ويبحث أكثر ما يبحث في ماذا فيما هو فرض عين ولا ينبغي أن يكون سائر عمره فيما هو فرض كفايه وانما يجعل ساعه و وساعه واذا كان علم الدين قد اوجب الله تعالى فرضه بعضه على الاعيان وفرض جميعه على الكفايه كان أولى مما لم يجب فرضه على الاعيان ولا على الكفايه يعني العلم الذي فرضه الله على الاعيان والعلم الذي فرضه على البعض هذا مقدم على العلم الذي لم يجعله فرضا لا على الاعيان ولا على الكفايه ففي زيادة علم بأن هذا العلم يسمى مستحبا ومندوبا ولا شك أن الفرض بنوعيه مقدم على العلم الذي هو مستحب وهذا حكم الله تعالى وفي الجمله ان اهل العلم مجمعون على أن العلم منه فرض ومنه مستحب ومن الفرض ما هو عين ومن الفرض ما هو كفايه ثم العين هذا في الجملة متفقون عليه المراد به وفي الكفايه فيه نزاع عند عند بعضهم وفي موعظه المؤمنين بيان العلم الذي هو فرض عين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واورد الحديث فمنه ما يدرك به التوحيد منه من العلم ما يدرك به التوحيد يعني يعلم بالتوحيد ويعلم به ذات الله تعالى وصفاته ومنه ما تعرف به العبادات سواء كانت اركان املاء والحلال والحرام وما يحرم من المعاملات وما يحل ومنه ما تعلم به أحوال القلب اعمال القلوب لا يمكن التوصل الى اعمال القلوب الا بماذا به العلم اذا هذا العلم فرض علم بالاخلاص حقيقة الاخلاص حقيقة المحبة حقيقه الرجاء كل ذلك لن يكون ولن يحصل إلا بالعلم والتعلم ومعرفة العوائق ومعرفه الأسباب التي تزيد في هذه الاعمال حينئذ صار هذا العلم فرضا ومنه ما تعلم به أحوال القلب ما يحمد منها كالصبر والشكر والسخاء وحسن الخلق وحسن المعاشره والصدق والاخلاص وما يذم كالحقد والحسد والغش والكبر والرياء والغضب والعداوه والبغضاء والبخل فمعرفة ما تكتسب به الأولى يعني ما يحمد منها وما تجتنب به الثانية ما يذم منها فرض عين كتصحيح المعتقدات والعبادات والمعاملات كل هذا يعتبر من من فرض عيني والاشتغال به مقدم على غيره ويستوي فيه العامة والخاصة يعني هذا النوع ليس من خصائص طلاب العلم وانما يلزم العامي أن يطلب هذا العلم ولذلك اذا امكن من التعلم وترك هذا لا نسميه جاهلا وانما نسميه معرضا ليس بجاهل فلا نقول يعذر بجهل او لا نقول لا كيف يعذر بجهل وليس بجاهل الجاهل الذي لو أراد أن يسعى وان يحصل العلم لما امكانه ذلك هذا نسميه جاهل ثم ناتي الى مساله العذر بالجهل واما الذي يعيش بين المسلمين وعنده قوه من البحث والسؤال بل قد يزهد يعطى كتابا يقول له شكرا ما يريد هذا نسميه جاهلا لا وقد تعلق الان في المساجد توزع المطويات ومع ذلك يعرض وياتيك يسالك انا صمت وكذا الى اخره هذا يوبخ ويعاتى بمعنى انه قد ترك ماذا؟ قد ترك ما يجب سؤاله عنه وقال ابن مبارك رحمه الله تعالى إذا لم يكن عند الرجل مال فليس عليه واجبا ان يتعلم الزكاه اذا لم يكن عنده مال إذا سيخرج ماذا ليس عنده ما يخرجه اذا لا يجب عليه ان يتعلم الزكاه فاذا كان عنده 100 درهم وجب عليه أن يتعلم كيف يخرج واين يضع وسائل الاعمال على هذا قس على هذا ما كان من شأن الزكاه التي إذا اذا لم تكن تبيع وتشتري يعني التاجر المقصود البيع والشراء الحاجه هذا مرسان لكن اذا كنت تبيع وتشتري عندك تجارات لابد ان تعلم معاملات المباحه والمعاملات المحرمه وأما الاصل في البيع الحل والتحريم فرع هذه للعلماء ليست للعامه وهذا الناس يظن ما ان الاصل الحل وحل الله البيع الاصل الحل وهو كذي قاعده صحيحه لكن هذه يستصحبها من علم المحرمات من البيوع فإذا جاء بيع جديد وانشئ أو لم يعلم حكمه ولم يعلم أن النصوص دل على تحت دل على تحريم قال العاصل ماذا براءه الاصل الاباحه هم عامه الناس الذي لا يميز بين الربا وبين غيره ثم يدخل بنكا من هذه البنوك الإسلامية ثم يتبايع كما يشاء ثم يقع في الربا هذا ياثم او انه لا ياثم ولياثم هذا هذا يعتبر اثما ويعتبر مرابيا ان وقع فيه في في الربا اذا العصر في هذه الاباحه إنما هي لمن لمن علم قال ابن مفلح في الادام وقال أحمد بن حنبل يعني في روايه أحمد بن الحسين وقيل له طلب العلم فريضا قال نعم كان يقلي امام احمد طلب العلم فريضا قال نعم لامر دينك وما تحتاج إليه من أن ينبغي أن تعلمه يعني من الذي ينبغي أن تعلمه من الواجب الذي لا تعذر بجهل فيه البتة وقال في روايه ابي الحارث يجب عليه أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه عقيده وعبادة ما يقوم به دينه عقيده وعبادة ولا يفرط في ذلك فإن فرط حينئذ يؤخذ قلت فكل العلم يقوم به دينه قال الفرض الذي يجب عليه في نفسه لابد له من طلبه يعني العلم لا شك ان الدين كله يقوم على العلم لكن منه ما يتعلق بنفسه ومنه ما يتعلق بغيره فلا يجب على الرجل مثلا يتعلم احكام الحيض والنفاس صحيح سيئا بلا يجب عليه لا يجب وانما يجب على المراه أن تتعلم احكام الحيض والنفاس إذا لم تكن تاجرة لا يجب عليها ويجب على زوجها ان كانت وهكذا اذا ما يقوم به الدين الذي يتعلق به بنفسه ام الذي يتعلق بغيره فلا قلت مثل اي شيء قال الذي لا يسعه جهله صلاته وصيامه ونحو ذلك لا يسعه جهله ومثل بماذا بالصلاه والصوم فالتوحيد عند الامام احمد يسعه جهله ها سؤال يسعه جهله ام لا قال الذي لا يسعه جهله صلاته وصومه ولم يمثل بالتوحيد لان التوحيد هذا من باب اولى مفرغ منه لا يسعه جهله البت وإنما ما قد يخفى على بعض الناس من كوني يجهله او لا فمثل بالصلاه والصوم ونحو ذلك قال عبد الله سألت أبي عن الرجل يجب عليه طلب العلم قال اما ما يقيم به دينه من الصلاه والزكاه وذكر شرائع الإسلام فقال ينبغي أن يتعلم ذلك وقال ابن منصور لابي عبد الله تذاكر بعض ليلة احب إليك من احياها يعني يسال الامام أحمد تذاكر بعض ليلة يتذاكر العلم مذاكره أحب إليك من احياها قال العلم الذي ينتفع به الناس في امر دينهم يعني ليس مطلق العلم الذي تذاكره في في الليل وانما العلم الذي يتعلق به العمل قلت الصلاه والصوم والحج والطلاق ونحو ذلك قال نعم يعني ليس ليس مطلقا قال ابن منصور قال لاسحاق بن راهويه طلب العلم واجب لم يصح الخبر فيه إلا أن معناه قائم يلزمه طلب ما يحتاج اليه من وضوئه وصلاته وزكاته إذا وقعت وزكاته إذا وقعت فلا حاجة للوالدين في ذلك يعني لا يطيع والديه في في ذلك الذي هو العلم العيني واما ما عداه ففي خلاف بين بين اهل العلم وأما من خرج يبتغي علما فلابد له من الخروج بإذن الابوين لانه فضيله فالنوافل لا تبتغا إلا بإذن الاباء لكن هذا على مذهب اكثر اهل العلم ان النوافل التي تتعلق بالعابد أنه لا يصح له أن يفعل الا ان يستاذن ومنه السفر في طلب العلم إذا كان العلم نافلة فلابد من من الاذن اصاب في هذا أن يقال بانه لابد من الإذن إذا كان ثم مفسده وضرر يترتب على الوالدين بسفره على وأما واما لم يكن حينئذ يكون مرده إلى الى نفسه وقال المروذي لابن عبد الله الرجل يطلب العلم و والدته فتاذن له وهو يعلم أن المقام أحب إليها يعني يستاذن امه في أن يخرج للعلم فتاذل له لكن يعلم انها اذنت ماذا من وراء قلبها واما بقاؤهم فهو احب ماذا يصنع قال اذا كان جاهلا لا يدري كيف يطلق ولا يصلي فطلب العلم أحب إليه يعني مقدم على ارضاء الام فيما يتعلق بي خاصيتي يعني بنفسها وان كان قد عرفه فالمقام عليها أحب الي يعني عرف العيني فيبقى مع امه قال وروى الخلال عنه أن رجلا سأله اني أطلب العلم وان أمي تمنعني من ذلك تريد حتى اشتغل في التجارة قال لي دارها مدارا وارضها ولا تدع الطلب إذا كان الطلب والمعارضة هذه من المسائل التي يقع فيها نزاع اذا كانت المعارضه من الوالدين أو من احدهما لا ترجع الى ذاتهما عنيد لا سمع ولا طاع هذا كحكم شرعي وليس المراد تذهب تقول لا سمع لك ولا طاعه وانما انك تداري وترضي لكن لا تترك العند لا تترك العند وكذلك في غير الطلب لو قال الاب لابنه لا تصم البيض يسمع يطيع او لا يطيع على كلام كثير من السلف انه يلزمه ذلك لكن الصواب الذي تدل عليه اصول الشريعة لا في زمن الفتن الذي قد لا يسلم المرء الا بالتمسك بالطاعات ونحوها انه الا إن لم تكن مفسد عليهما او على احدهما فلا سمع ولا طاع يعني لا يطيع نقيل له لا تقم الليل أو لا تصم أو لا تحفظ من القرآن أو لا تذهب لحلقه حلقه العلم أو او الى اخره من هذه العبادات نسيمه من العبادات التي يكون فيها اجتماع المرمع غيره فينشط للتعبد ويسلم له دينه حينئذ ننظر هل ثم حاجة أو لا إن كان له حاجة يريد من ابنه والابن اذا صام تعب وترك اباه حينئذ يجب عليه وعما إذا لم يكن كذلك فالاصول تدل على أن السمع وطاعه الوالدين في الاصل كما قرر ذلك شيخ الاسلام نتهي رحمه الله انما هو محدود فيما يعود بالنفع للوالدين فقط واما ما يعود على غير ذلك فهذا لا, لا سمع ولا ولا طاعه قال وقال له رجل غريب عن بلده عن بلده طلب العلم احب اليك ام ارجع إلى أمي فقال له إذا كان طلب العلم مما لا بد أن تطلبه فلا باس وسأله رجل قدمت الساعة وليس ادري شيئا ما تأمرني فقال ابو عبد الله عليك بالعلم وقال اسحاق ابن إبراهيم سألت ابو عبد الله عن الرجل يكون له ابوان موسراني يريد طلب الحديث ولا ياذنان له قال يطلب منه بقدر ما ينفعه العلم لا يعدله شيء يعني لا يقدم نفلا طاعه لأن الوالدين لا شك أن الأدلة تدل على الطاعه يعني جاءت امرا وهو كغيره جاء الامر بالتوحيد والتوحيد منه واجب ومنه مسحب وجاء الامر بالصلاه وجنس الصلاه منها واجب ومنه مسحب والصوم والصدقه والحج إلا بر الوالدين كله واجب كلها منه واجب ومنه مسحب هذه القاعده العامه التي تدل عليها النصوص فما كان يعود عليهما بالمنفعه ودفع الضرر فهو واجب وما لا يكون كذلك فليس بواجب بل هو مستحب بل هو مستحب أما ما يتعلق بترك العبادات فلا لا سيما كان الأب احيانا يركب راسه ويعانت هكذا موجود كثير من طلاب العلم يشتكون من ابائهم واذا نظرت فاذا بالابي انما يريد هكذا مزاج لا تذهب لا تذهب هذا لا يجوز ان تطاع لانك مامور شرعا أن تحافظ على ايمانك ودينك وتتعلم ما يقوي ايمانك قبل طاعه الوالدين فاذا كان كذلك فلا سمع الا فيما يعود عليهما بالنفع قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى تيميه وطلب العلم الشرعي فرض على الكفايه الا فيما يتعين شيخ الاسلام عكس رحمه الله تعالى قال طلب العلم الشرعي فرض على الكفايه الا فيما يتعين فيما يتعين وهذا والله اعلم انه جعل الأكثر اصلا وجعل الأقل الذي هو يستثنى جعله بعد الا يعني كانه يقول لك العلم العين قليل والعلم الكفاء كثير فاستثنى القليل من الكثير والا لا يفهموا كلامه رحمه الله تعالى معرفتنا به انه يقدم العلم الكفائي على طلب العلم الشرعي فرض على الكفايه الا فيما يتعين مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما نهاه عنه يعني أن يعلم الواجبات ويعلم المنهيات هذا من العلم العين فإن هذا فرض على الاعيال كما اخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين فجعل هذا الدليل يستنبط منه هذا الحكم هذا من دقه فهمه رحمه الله تعالى وكل من اراد الله به خيرا لابد أن يفقهه في الدين فمن لم يفقهه في الدين لم يرد الله به خيرا كما مر بيانه والدين ما المراد بالدين ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم يعني الكتاب والسنه هذا والدين بقى في الدين يعني الأصول التي هي الكتاب والسنه وهو ما يجب على المرء التصديق به والعمل به تصديق به هذا مرده الى العلميات والعمل به وعلى كل أحد أن يصدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به قاعده عامه على جهه الاجماع كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق بشارة الصحة والثبوت سواء وقفنا عليه املا فإذا وقفنا عليه وجب ماذا تصديق التفصيلي اذا عندنا ايمان اجمالي وعندنا ايمان مفصل التصديق الاجمالي أن نطلق قاعده هكذا نؤمن بكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ونصدقه وهو ثابت إذا ثبت عنه عليه الصلاه والسلام وأما إذا وقفنا عليه النص بعينه عينيد اللابد من تصديق خاص قالوا على كل احال أن يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به ويطيعه فيما أمر تصديقا عاما وطاعة عامه يعني يجب أن يصدق تصديقا عاما وأن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم طاعه عامه ثم اذا ثبت عنه خبر كان عليه أن يصدق به مفصلا كالايمان الذي يتعلق بالملائكه والايمان الذي يتعلق باليوم الاخر انت الان تؤمن أو العامة يؤمنون به بالايمان باليوم الاخر وقد لا يدري شيئا عن الصراط عن الحومة ما عنده تفاصيل حينئذ الايمان الاجمالي يكفي وهو أن ثم يوم آخر في جنة وفيه نار وفي حساب يكفي هذا كذلك يوم آخر يعني يبعث وتعاد الأرواح ثم ثم الجنة ثم النار وثم حساب اين إذا وجد هذا من العام فقد وجد الايمان الاجمال كفى ما عدا ذلك من التفاصيل لا يلزم الايمان به فلو مات دون أن يعلم مات على ايمان صحيح لكن لو علم وبلغه أن ثم حوضا عرضه كذا وكذا فانكر كفر لان الحوض متواتر العلم به اذا ثم فرق بين بين النوعين ثم إذا ثبت عنه خبر كان عليه أن يصدق به مفصلا واذا كان مامورا من جهة بامر معين كان عليه أن يطيعه طاعه مفصله يعني إذا توجه اليه الخطاب في العمل وجب عليه أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء وقته وأما كقاعده عامه فيعتقد أن كل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم ايجادا او تركا انه يجب أن يطيع اذا عندنا ماذا تصديق عام وتصديق خاص وعندنا طاعه عامه وطاعه خاصة وقال رحمه تعالى لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ايمانا عاما مجمللا ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفايه اذا الإيمان الاجمالي مطلقا هذا فرض عين الإيمان على جهه التفصيل هذا فرض كفايه هذه طريقه اخرى لشيخ الاسلام في التفريقه بين النوعين فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسولهم وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء الى سبيل الرب بالحكمه والموعظة الحسنه والمجادله بالتي هي احسن ونحو ذلك مما اوجبه الله على المؤمنين فهو واجب على الكفايه منهم يعني ما يرجع إلى التفاصيل مما لا يتعلق به على جهة العين فهو من فروض الكفايات واما ما يجب على اعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم ومعرفتهم وحاجاتهم وما امر به اعيانهم فلا يجب على العارض يعني الفرض العين قد يجب على زيد ما لا يجب على على صحيح قد يجب على زيد ما لا يجب على, على عمرو لقيام مانع يمنع منه أو لعدم وجود الاصل كما ذكرنا في مثال ابن مبارك رحمه الله تعالى أن من كان عنده مال وقد وصل حد النصاب حينئذ وجبت عليه الزكاه فوجب ان يتعلم الذي ليس عنده مال لا يجب عليه اذا صار عينا على من ملك النصاب وليس بعلم يتوجه اليه فيجب على من لم يملك وكذلك إذا كان قادر على القيام في الصلاه من حيث العمل فهو واجب عليه ان يقوم واذا كان عاجزا فلا يجب عليه اذا يختلف باختلاف الاشخاص وحيث ما كانوا متمكنين أو او لا فلا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها ويجب على المفتي والمحدث والمجادل ما لا يجب على من ليس كذلك اذا ليس له ضابط معين باعتبار الافراد وانما عندنا قواعد عامه يجب ذكرها وسئل رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء الثالث 20 ايما طلب القرآن أو طلب العلم أفضل يعني أي النوعين اقدم ماذا طلب العلم او حفظ القران فاجاب رحم الله تعالى فاما العلم الذي يجب على الانسان عينا كعلم ما امر الله به وما نهى الله عنه فهو مقدم على حفظ ما لا يجب من القران لان حفظ القران كذلك واجب ومستحب صحيح قران واجب ومستحب والواجب منه واجب عيني ما هو فاتحه على قولي من يرى انها ركن صحيح على قولي من يرى انها انها ركن واذا لم يكن فهي حينئذ تكون تكون لكن ليست بي بركن قال هنا فهو مقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن وهذا هو حفظ الفاتحة على جهة الخصوص فإن طلب العلم الأول واجب ما يتعلق بما أمر الله به ونهى زيدا من الناس هذا واجب على جهه العين وطلب الثاني الذي زائد على الواجب من حفظ القران مستحب والقاعده تقديم الواجب على المستحب ولا يقدم المستحب على على الواجب حينئذ اذا كان عنده خلل في التوحيد وجب عليه تقديم التوحيد على الاشتغال بحفظ القران إذا كان عنده خلل في أداء الصلاه أو إذا دخل رمضان في الصوم أو عنده مال ولا يعرف يميز من تجب الزكاه له ومن لا تجب وكيف يخرج حينئذ وجب أن يقدم هذا العلم على على حفظ القرآن قال فان طلب العلم الاول واجب وطلب الثاني مسحب والواجب مقدم على المسحب واما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما مما تسميه الناس علما يعني هو ليس ليس بعلم ولكنه يسمى في عرف الناس علما وهو اما باطل في نفسه وليس بعلم أو قليل النفع وهو أيضا مقدم في التعلم في حق من يريد أن يتعلم علم الدين من الأصول والفروع يعني من أراد أن يكون عالما بالأصول والفروع قدم حفظ القرآن هذا الذي يريده رحمه الله تعالى حينئذ يكون حفظ القرآن هو هو ثم يتفرع عليه فهمه وتدبره وتعقله فإن المشروع في حق مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن يعني الذي يريد أن يكون عالما بالأصول والفروع ويريد أن يحفظ شريعته وأن يذب عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم قال فليجعل القران اولا فيحفظه كاملا فانه اصل علوم الدين بخلاف ما يفعله كثير من أهل البدع من الاعاجم وغيرهم حيث يشتغل أحدهم بشيء من فضول العلم من الكلام أو الجدال والخلاف أو الفروع النادرة أو التقليد الذي لا يحتاج إليه أو غرائب الحديث التي لا تثبت ولا ينتفع بها وكثير من الرياضيات التي لا تقوم عليها حجه ويترك حفظ القران الذي هو أهم من ذلك كله هذا موجود عند الاعاجب يبدعون بالمنطق اولا فيجلسوا في السنين ويتعلم الجدال وكذلك الفروع النادرة وقد حفظ متنا ويقلد في عالم ولم يذكر مثالا رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالعلم الاصلي انه هذا لا يتعارض بمعنى أنه يتعلم العلم الديني هذا لا اشكال فيه لكن لا يقدم هذه العلوم وهي ليست موجوده عندنا هون الحمد لله لكن في بعض البلدان العاجم عندهم هذا هذا الغلو فسماه بدعة رحم الله تعالى قال بخلاف ما يفعله كثير من اهل البدع من الاعاجم وغيرهم حيث يشتغل أحدهم بشيء من فضول العلم من الكلام أو الجدال والخلاف او الفروع النادره او التقليد الذي لا يحتاج إليه أو غرائب الحديث التي لا تثبت ولا ينتفع بها وكثير من الرياضيات التي لا تقوم عليها حجه ويترك حفظ القرآن الذي هو اهم من ذلك كله فلا في مثل هذه المساله من التفصيل أي النوعين يقدم حفظ القرآن أم طلب العلم هل تريد أن تكون عالما من العلماء جامع للاصول والفروع قدم حفظ القرآن كله ثم بعد ذلك تطلب العلم بشرط أن يكون العلم الذي هو فرض عين لا تخلط فيه يعني تعرف التوحيد وتعرف كذلك كيف تصلي وكيف تصوم في في الجمله ثم قال والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به يعني ليس المراد هو الحفظ فقط بل جعل بعض اهل العلم هذا من من البداعي وهذا لا لا يشكل على طالب العلم اذا اراد ان يتفرغ لحفظه ثم يتعلم لا اشكالا فيه وانما الذي لا يفكر في تفسير القران ولا في طلب العلم نقول هذا ليس من سنن السلف وليس معروفا عن عن السلفي بل عد بعض اهل العلم من من البدع لا سيما إذا كان الناس يتسابقون فيه كما مر في أثر عمر وصار يجعل الذي يحفظ القرآن مجرد الفاظ صار له مقام عند الناس ويقدم والاخري ويخطب جمع إلى اخره قل هذا يعتبر من البدع لماذا لأن الذي يحفظ القران دون ان يدري معانيه لا فرقا في الحكم الشرعي بينه وبين غيره الذي لا يحفظ بل قال رحمه الله تعالى والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به فان لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين إذا لم تكن همته في حفظ القران او فهم معانيه وتدبر القرآن والعمل بما فيه اذا لم تكن هذه هي الهمة لم يكن من اهل العلم والدين يعني لا يزكى هذا الاصل فكيف الناس الان يكرم كذلك صارت من البدع هذه تكريمه بهذه الصورة ان نقول هذا من البدع وإنما يقال من جمع بين القرآن وحفظه وفهم معانيه والعمل به يعني هو داخل هو جزء في النصوص الداله على فضل العلم هو من العلم لكن لا ينفع الا اذا عمل به حينئذ إذا قلنا العلم الشريعه كاملا لا يزكى من تلبس وأدرك المسائل الا اذا عمل فكيف الذي ياخذ فقط جزءا منه ويحفظ القرآن صار من باب أولى واحرى فلا يزكى ولا يقال هذا ما شاء الله يحفظ القران قول هذا غلط ليس بصوابه ليس بصواب بل هو فتنة له ولذلك انظر احوال الناس الآن من يحفظ القران نقول هذا قد جعلوه مكانه العالم وليس ليس بصواب نختم بكلام القيم رحمه الله تعالى والله هو كلام طويل نرجئه الى الدرس القادم ان شاء الله تعالى والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين